الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين ألعبون قَيْرِ النَّطُّبِ عَلَيْهِمْ وَنَطَّابَ الْمِينَ آمِن والضحى والليل إذا سجى ما ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الهولى ولسوف يعطيك ربك فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك طارا فهدى ووجدك عائلا فأغلى فأما اليتيم فلا تقرر وأما السائل فلا تنهر قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ اللَّهُ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علينا غير من الضرب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك قاضعنا لعنك وزرك الذي أنقضى انَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ